قال محمد رفعت <تصفيق> Father... لان خمسی دون شاء الله شاء ماما باید Okay. Thank right. you. علينا القرؤ الشيس محمد رفعت